استني بعد اللي شفت وصعد عيني طب كنت سبني في حالي قربت لي بعد ما قلت نعيش حياتي معك خلاص انا مش هسيب الناس تقول حمال ارسي مش هفضلت انا اللي شفته معك كتير ومش شوية مش فرقة عندي اي حاجة حلمت بيها اخرها في غيرها مجاش في بالي الغدر بقى من ايديك وما كانش لازم افضل اتعود عليك عمرك ما خفت علي زي ما خفتنا اسف عشان ربطت نفسي في مرة بيك شيء علي وكل شيء عندك هون ما اولى ما عرفت حققت